وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِنَ اللَّهِ زُنْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَادِبٌ كَفَّارٌ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يطلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار يكور الليل على النهار ويكور النهار يَنَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَتَخَرُّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ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 ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آجرة مزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور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 قلت ما تتعب بكفرك قليلا قلت ما تتعب بكفرك قليلا انك من أصحاب النار ام من هو قال تانا الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحدو ويرجو رحمة ربي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 إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولا المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 ذلك يخوف الله به عبادا يا عباد فاتقون والذين اجتمبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسناهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ تَقَوَّرُ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ لهم غرَّةٌ من فوقها غرَّةٌ مبليةٌ تجري من تحتها الأنار وعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَاءً فَسَلَكَ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 فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها متان منه جنود الذين يخشون ربهم ثم مَتَلِيلُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَنِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُقْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجِهِ سُوَّ العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قوم الله خزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم من مذ كذب على الله وكنذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشماءون عند ربهم ذلك جزاء لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَيَجْزِهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ضَنّ يَأْتِي نَذَابٌ يُخْزِي وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَن تَزَبَّأَ النَّفْسِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا ذَا إِنْ تَعَالَيْهِ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 اَمَّن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةَ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ مَسَّتْ ذِكْرَى قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ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 أَبْنِي أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَن تُمْ لَا تَشْعُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَن أَمَا فَرَضْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَى لِكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكلبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم القاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحدطن عملك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 والارض جميعا قبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يفركون ولو في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله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 يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ يُنذِرُونَكُمْ لِقَوْمٍ قَالُوا يَوْمُكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى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 وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين mm